إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنُخْفِهِ وَثُلُثِهِ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَتْ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ بری رو نتی رو نتی سبین الله کر سنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرِ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَتَبِّرُ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 ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا شحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأخليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبخي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة وَما جعَ الن أفحًَا النَّل إَّ مَلاائكًا وَما جَعَ الن عَِّتَهُ إَّ فِتْنَةَ للَّذينكَفَولَ السَّيقَِ الذينَ أُوطُ الكتاباب لستطينَ الذينَ أوتُ مَا نُنَزِّلُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْتَى الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْتَى الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا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 ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المفلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نقوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين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 نش ادا کے التقوى علو ہو